كانوا هم أشد منهم قوته وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله ميوق من ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسولهم بالبيانات فكفروا فأخذهم الله إن مه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلقان مبين إلى فرعون وحامان وقاؤن فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قال قتلون